بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين سنتكلم اليوم إن شاء الله في كلامنا على مباحث النفقة. سنتكلم الدروس إن كلامنا النفقة نفقة اتياق تكلمنا اليوم الله على على الولد والوالد مباحث شاء في أو كما ذكرنا في ب د ا ي ة الكلام على كتاب ا ل ن ف ق ة وقد تكلمنا على ن ف ق ة ا ل ز و ج ة وهي النفقه المتسببه عن النكاح وآن نتكلم إن شاء الله على النفقة الناتجة عن ل ل ى ا ف ق ة ا ل ن ا القرابة ت ج ة عن ونختم ك ا ب بالكلام والمجب بالنسبة النفقة النفقة على الناتجة الملك عن للقرابة عندنا هي البعضية فيجب على الولد ان ينفق على أبيه لأنه بعض منه ويجب على ويجب ابيه ل لأن ل ا وعلى ل د ل و جده وعلى جد ه وعلى جده أ ب ي وعلى جد جده يجب عليه يُنفِق على, على أن أ ص وسواء ل على على ه أبيه وإن و ك ا ن الوالد ذكرا أن يجب عليه أ ن ينفق على أصوله على أ ب ي ه وكذلك ع ل ى أمه و يجب على ابنه ل ل و ا د ينفق على, ولده عليه أن ينفق على ابنه وعلى ابن ابنه, ابنه وان سفل سواء كان الولد ذكرا أو ك او ن أنثى ا ل ل عليه على و سو د يجب ينفق أبيه أن كان انثى ل ل و د ذكرا ك ا أو أ ن ف ا ل ن ف ق ة من الولد للوالد ليست م خ ت ص ة بالذكر و إ ن م ا هي و ا ج ب ة على الذكر وعلى ا ل أ ن ث ى ف إ ذ ا كان الاب فقيرا وكانت ا ل أ ن ث ى غ ن ي ة ف إ ن ه ا يجب عليها أ ن تنفق على أ ب ي ه ا في الشروط التي س م الكروه وكذلك يجب على ا ل أ ب أ ن ينفق على أ و ل ا د ه ذكورا كانوا أ م إ ن ا ث ا و ت في نفقة ا ل و ل د أو ن ف ق ة الوالد على الولد قول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا م ع ر و ف ة ومن المعروف أ ن يقوم الولد بحقوق أ ب ي ه بان يكفيه ما يحتاج إليه وكذلك قول اليه ن وحسنه ب قطيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه التلمجي والحاكم يأكل وولده قال م الامام ابن المنذر و أ ج م ع على أ ن ن ف ق ة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال و ا ج ب ة في مال الولد هذا باسماع الفقراء م إ أن الأجزاد نقول إن و ل ا ا ج د قد د خ ل و اما في ع و قول م ل ل تعالى ه ا و ص ح ب ه م ا في ا ل د ن ي ا وإما أن نقول إنهم ملحقون بالوالد والوالدة وأما ا معروفة إنهم ملحقون نقول أن ن ل ب س ب ة لنفقه الوالد على, على ولده الدليل فيها قول الله تعالى ف إ ن أ ر ض ع ن ا لكم فاتوهن اجورهن ف أ و ج ب الله تعالى على الرجل أ ن يدفع أ ج ر ة الرضاع لابنه ل أ ن الرضاع من المؤن التي يحتاجها الولد لتستمر حياته فايجاب أ ج ر ة الرضاع على الوالد ايجاب للمؤن كلها وحينما شكت هند ز و ج ة أ ب ي سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتير أ ب ي سفيان ل ل ن ف ق ة قال لها النبي صلى الله ما صلى عليه وسلم خذي ما يكفيكي و و بالمعروف و ل د ك ا ر ه البخاري ومسلم مما ومسلم يدل على أ ن ه يجب على النفقه ر ج ل أ ي ن على ل أ و ا د فإن أنفق باختياره فبها إ ونعمة باختياره و ليست ا أوجب ع ل ه ولده وهذه القضاء الشرعي النفقة على ل ينفق ي أن م ن و ط ة باتحاد الدين ك ا ل ا ر ب ا ل ن س ب ة ل ل ا ر من موانع الارث اختلاف الدين ف إ ذ ا اختلف دين الولد والوالد فلا توارث بينهما لا الوالد يرث ولده ولا الولد يرث والده ولكن بالنسبه ل ل ن ف ق لا يشترط فيها اتحاد الدين بل يجب على الولد أ ن ينفق على والده ولو اختلف دينهما الوالد الولد وكذلك يجب على أن ينفق على يُنفق يجب أن وإن اختلف دينهما وطبعا هذا هو ا ل م ب د أ العام أ ن ه يجب على كل من الوالد والولد أ ن ينفق كل منهما على ا ل آ خ ر عند الاحتياج ولكن هذه ا ل ن ف ق ة لها شروط متى يجب على الولد أ ن ينفق على والده ومتى الوالد يجب ي على أن ن ف قال على ولده ق بشرط يسار المنفق من والد أ و ولد ل أ ن ه ا مواساه كل منهما يواسي ا ل آ خ ر بفضل ماله وبناء على ذلك فلا بد فيها من اليسار ف إ ذ ا لم يكن ا ل إ ن س ا ن موسرا ف إ ن ه ما يستطيع أ ن ينفق واليسار متى يعتبر, الرجل متى يعتبر المرء و س موسرا حتى تجب عليه النفقه قال اليسار أ ن يكون عنده فاضل عن ك و ت ه وقوت عياله في يومه ل أ ن ه مر معنا في مباحث النفقه ب ا ل ن س ب ة ل ل ز و ج ة أ ن الاعتار بالنفقه يبيح ل ل م ر أ ة أ ن تفسخ عقد النكاح وبناء على ذلك فنفقتها مقدمه على ما سنذكره بعد قليل ان شاء الله فيجب على الانسان ان ينفق على اصله وفرعه اذا كان موسرا واليسار ان يكون عنده فاضل عن قوته وقوت رياله في يومه وليلته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسه فتصدق عليها ف إ ن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أ ه ل ك شيء فلذي قرابتك رواه مسلم ف إ ذ ا يجب النسخ عندما يكون ا ل إ ن س ا ن موسرا واليسار أ ن يكون عنده فائض عن حاجته ف إ ذ ا كان عنده ما ي ك ف ي فقط فنفسه أ و ل ى من غيره إ ن أ ر ا د أ ن يؤثر أ ب ا ه أ و أ ر ا د أ ن يؤثر أ م ه هذا من أ ع ظ م درجات البر هذا شيء آ خ ر نحن ما نتكلم عنه كما ذكرت لكم مرارا و إ ن م ا نتكلم نحن على ا ل أ ح ك ا م القانونيه هذا يجب عليه, يجب عليه. بعد ذلك إ ن اراد أ ن يعطي كل ماله ل أ ب ي ه هذا من البر لا, لا ضابط له هذا نعم نحن نتكلم إ ذ اذا تشاحها إذا كان ا ل أ م ر من قبل القضاء ما الذي يجب علي ه نقول يجب عليك أ ن تنفق على والده ماذا يجب ع ل ي أ ان تنفق على والدي, يجب, علي أن على والدي؟ يجب عليك أ ن تنفق هذا الواجب أ ن تنفق كذا وكذا بشرط كذا وكذا ما وراء ذلك هذا لا ضابط له نهائيا كالكلام على الكفاءه ب ا ل ن س ب ة للنكاح قلنا من حق الاب أ ن يمتنع من تزويج ابنته لعدم وجوده لل... الكفاءه شرط في, في... في النكاح ولكن لو سلاما أنه ما ضيا ترى ضياء... ما عندنا مانع يجب ع ن ي ي ان ت ز و اشرف رجل في الدنيا احفر رجل في الدنيا ما عندنا مانع شرع ما يمنعه من هذا وإنما نحن على الحقوق القضائية شرع رجل رجل في ج نتكلم على في يمنعه ي من نحن ماذا على ي يتحق يعني غيره يجب ه وماذا من مال、غيره. نعم بالنسبة ل ع كل من الوالد والولد أ ن ينفق أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر عند اليسار وضابط اليسار أ ن يكون عنده فاضل والفاضل منوط باليوم والليله ة ما نقول ن يوجد د ع فاضل عن نفقته فاضل ينفقه نفقته فاضل شائر لا, لا إذا كان عنده فاضل عن احتياجه اليوم يجب علي أن ينفقه على من تلزمه نفقته وأما الغد في علم الله تعالى أن يبقى حيا إلى الغد أو يموت لا ندري المهم الآن عنده فاضل عن احتياجه لمدة علي على تلزمه بعلم إلى عن عنده عن عنده أن من أن يموت اليوم ندري يجب يبقى أو أو مع ا ل ل ي ل ة يجب عليه أ ن ينفق على والده ويجب على الوالد أ ن ينفق على ولده وبما أ ن ا ل ن ف ق ة واجبه صار حكمها كحكم الدين يباع فيها ما يباع في الدين لو أ ن الدائن طالب المدين ما اعطاه المال وكان عند ا ل م د ي ن بيت يباع البيت و ي و خ ذ الدين ويعطى الدين لصاحبه ا ما يباع في الدين هناك أ ش ي اشياء ء تباع في الدين هناك في أ لا تباع في الدين فما يباع في الدين يباع ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ف ق ة من عقار وما شابه العقار مما يجوز بيعه ذكر ان الانسان ما عنده ما ينفق على والده ولكنه قادر على الكسب هو خامل ما يشتغل والده عاجز ما يستطيع أ ن يعمل وهو لا ي و د عنده مال لكنه قادر على الكسب فهل يلزمه الكسب قال نعم ويلزم ك ت و ب ا ك ت ب ه ا يجب علي أ ن يكسب النفقه يذهب ويعمل ويتجر و إ ذ ا أ خ ذ ا ت اجره يدفع, يدفع الوالد لولده على الضابط الذي ذكرناه ويلزم ك ت و ب ا ك ت ب ه ا قال ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثمان أن يضيع من من المحرمات أن يضيع من يقوت هذا ا ل م م ح ر ا ت أ ن يضيع يقوت إن كانوا من وما دام ق د ر ا الكتب على وامتنى إذن هو إذن ض ي يقوت ع من ق ولذلك ان ل عليه و ا يجب أ يعمل يكتسبه ينفق على من تلزمه نفقته. من تلزمه أجل أن نفقته لنفرق أن حتى الوالد أ و الولد كان يملك ما يحتاجه ان ينفق عليه الولد قال لا النفقه تجب للولد على, والده على ولده ا و ل ل و ا ل د على ولده إ ذ ا كان فقيرا إ ذ ا كان غير م ا ل ك ولذلك قال ولا ت ج ب ل م ا ل ك ك ف ا ي ت ه ق د ا م م ا ل ك ي ك ف ا ي ت ه ف ل ا ت ج ب له ا ل نفقه ولد ا كان أ و ولدن ولو كان مريضا مرضا مزمن او أ كان ف غ ي ر ا أ و كان مجنون ا قام ا س ت غ ن ا ئ ه بما في يده عن نفقه ا ل آ خ ر ي ن عليه وكذلك لا تجب لمكتسبها ل أ ن كان الوالد قادرا على العمل ل الا أنه لم يعمل. ما تجب ل ق انه ت ا يقدر ع لم ى كسب كفايته كسب الحلال يعمل ل يكلف يعمل به طبعا يسترد الكسب ولكن ما ما وجد إ ل ا عملا ما يثق به عمل ش ا ئ ن ب ا ل ن س ب ة له قال هذا يعتبر كالعاجز عن الكسب يجب على من تلزمه نفقته يجب عليه أ ن ينفق عليه ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن فقيرا ما عنده مال وكان غير مكتسب فقير وغير مكتسب تجب له ا ل ن ف ق ة إ ن كان مريضا مرضا مزمنا أ و كان عاجزا أ و كان أ ع م ى غير قادر على ك ذ ب أ و كان صغيرا ما يستطيع أ ن يعمل أ و كان مجنونا لا سبيل له لان يعمل كل هؤلاء عاجزون عن كفايه ة أ ن ف س م في أ ن ف س ه م ولذلك وجبت نفقتهم على من ت ن ف ز م ه ا ل إ ن ف ا ق عليهم ف إ ذ ا كان قادرا على ا ل ك ذ ب ولم ي ك قلنا ق ل ا ا د ر على ل ا ك ذ ب إ ن أ ف ت ر ض انه كان قادرا على الكسب إ ل ا أ ن ه لم يفتتن فما هو الموقف منه في هذه ا ل ح ا ل ة هل تجب له النفقه على من يلزمه الانفاق عليه أ م لا اختلف الفقهاء في هذا وهنا خ ل ا ف ي ة من الخلافيات بين ا ل إ م ا م النووي والرافعي إ م م ا ا ل وقد كثرت الخلافات بين النووي والرافعي في هذا الكتاب ومن كان منكم يجمع خلافات الامام النووي الرافعي فليضم هذه المساله الى تلك الخلافيات مطلقا مدام ما ما لم هو هذا موضوع、آخر. كونه لم يكثير ث أ قد ا ك ت س ووقع ب ج س م ي لم يكتسب هل تجب له النفقه ام لا تجب له النفقه مطلقا سواء كان أ ص ل ا أ م كان فرعا هذا هو القول الاول والقول الثانى قال النفق ما قادرا على الكثير فلا أفلا والقول الثاني ل ث أ ه ولكنها ا لا تجب تجب لأفن لفرع ج ب على أن على الولد والده أن يُمتخ لانه من قبيل البر ولا يجب على الولد ا أ ن ينفق على و ل د ه إ ذ ا كان الولد كتوبا ي ذ ه ب وليعمل ولا يجب على و ا ل د أ ن ينفق عليه ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى رجح ا ل الأول قال و ل أ و ل ق ا ل ا ل م س ا ل ة م خ ل ا ف ي ة ف أ ق و ا ل أ ح س ن ه ا تجب مطلقا هكذا قال ا ل إ م ا م الرافعي وذكر ب ق ي ة ا ل أ ق و ا ل ف أ ح س ن ه ا تجب مطلقا والثالث ل أ ص ل لا فرع وطوى ذكر القول الثاني على ع ا د ة الفقهاء في الاختصار كل ع ب ا ر ة من هذا القبيل تشعر الاحد احسنها تجب والثالث ل أ ص ل لا فرع يعني القول الثاني لا تجب واضحة قول لأنها تجب مطلقا والثالث تجب ل أ ص ل لا فرع و ا ل ث ا ن ي ا ل ث ا ن ي م ق و ي مغمذكور معروف من السياق مما اعتاد عليه العلماء في الاختصار الثاني لا تجب و ا مطلقا فالرافع قال أ ح س ن ه ا تجب مطلقا الامام إ م ل ن و و ي ر ح ه النووي ل تعالى قال له ل ه إمام ا قال هذا الثالث الذي جعله الرافعي قولا ضعيفا هو الاصح والمفتى به فقال قلت الثالث أ ظ ه ر والله أ ع ل م والفتوى على ما قاله ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى أي أنه أصلا يبتفر كان فإن كان إذا القادر الكسب على لم و ج ب ت له ا ل ن ف فرعا فلا ق ة على الولد كان وإن ت ج ب ل ه ا لنفقه ة على الوالد ل أ ن ق ا د ر ع ل ى الكثب بالنسبة ا ليذهب وليبتفل لنفقة ز و ج ة قلنا إ ن ن ف ق ة ا ل ز و ج ة م ق د ر ة وهذا التقدير يتفاوت بتفاوت اليتار والياسار ف أ و ج ب ن ا على الموسر مقدارا و أ و ج ب ن ا على المعسر م م ق د ا ر آخر ا و أ و ج ب ن ا على المتوسط مقدار ا ثالثا وكذلك بالنسبه لاخدام الزوجه ة وكذلك النفقه س ب ة م ق د ر ة و أ م ا هناك ليست م ق د ر ة ل أ ن ه ا من قبيل ا ل ر م ن قبيل ل ا م و ا س ا ة وبناء على ذلك فهي م ن و ط ة بالكفايه ة ف ي ج على ا ل إ ن س ا ن أ ن ينفق على من تلزمه نفقه ينفق عليه بحيث يكفيه, بحيث يكفيه والدليل على ذلك من النقل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه قبل قليل لهن خذي ما يكفيك وولدك في المعروف فلو كانت مخاطبوكا د ا ر ة لقد ر ه ا ل ه ا ا ل ن ب ي صلى الله علي ه وسلمه ي م في مجادل بيان و ا ل ز ي ا ن في بثياج حلواته يملكه فتشرع ف و ر ا الأخذ فلو كانت م ق د ا ر ة ن لبيانه ل ن ب ي علي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل و إ ن م ا ج ع ل ه ا ا ل ن ب ي علي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل م ن و ط ا ب ا ل ب ك ف ا ي ة ف ت أ خ ذ من م ا ل ز و ج ه ا م ا ي ك ف ي ا ف ي ج ب ع ل ى ا ل أ ب ي ان ي ع ط ي و ل د ه م ا ي ك ف ي ف ا ي ج ب ع ل ى ا ل و ل والده د أن يعطي والده ما يكفي و ما ب ا ل ن س ب ة ل ن ف ق ة ا ل ز و ج ة كنا انها ما تسقط بمضي الزمان و إ ن م ا تصير دينا في ذ م ة الرجل على بعض التفصيل فيما إ ذ ا كانت ت أ ك ل معه أ و كانت لا تاكل معه, أو كانت تأكل معه. في واما ب ا ل ن س ب ة ل ن ف ق ة ا ل ق ر ا ب ة ف إ ن ه ا تسقط بفواكه ا إ ذ ا كان الولد لم يحتج شيئا من اليوم ما يصير له د ي ن في ذمه يدي ل أ ن ه ليس مقدرا ل أ ن ه ليس مقدرا ما دام لم ياخذ اليوم اذا هو ليس ب ح ا ج ة حتى لو كان ب ح ا ج ة وتحامل على نفسه إ ذ ن ت ق ط ت هذه النفقه ولو كانت م ق د ر ة ل م ا ت ق ط ت وتسقط ب ف و ا ا ولا ت ت ه ص ي ر دين ا مطلقا ما ت ص ي دين ر قال ه ي تزقط ب ف و ا ت ه ا ولا تصير دينا بحالة وهي ما إ ذ ا فرض القاضي على الوالد أ و الولد ي أ ن ينفق عند ذلك تصير ا ل ن ف ق ة ل ي ن ا في ذمه ا ل منفق أ و أ ن القاضي اقترض فعلا قال لل... لل... للذي وجبت عليه النفقه انفق ف أ ذ ا او كان مسافرا فاقترض القاضي عليه و أ ن ف ق على من وجبت على الرجل نفقته فانه في هذه ا ل ح ا ل ة تصير هذه ا ل ن ف ق ة دينا في ذمه من وجبت عليه ا ل ن ف ق ة إ ذ ن إ م ا بتقدير القاضي أ و ابنه في الاقتراض بان اقترض هو أ و أ ذ ن لمازونه ب أ ن يقترض ل ل إ ن ف ا ق ب أ ن كان صاحب ا ل ن ف ق ة غير موجود ب أ ن كان مسافرا مثلا نعم من ج م ل ة أ م و ر ا ل ن ف ق ة ا ل ن ف ق ا ل م م و ص بالارضاع ل أ ن ه يجب عليه أ ن يؤمن الرضاع بالولد الولد إ م ا أ ن ترضعه أ م ه و إ م ا أ ن ترضعه ا م ر أ ة ا ل ج م ي ة ه الاخرى ا ل ج م ي ة ستطالب ب ا ل أ ج ر ه ولابد له أ ن يدفع ا ل أ ج ر ه فبدء ارضعته ا ل أ م ما هو الحال ولذلك ت ك ل م على أ ح ك ا م الرضاع ب ا ل ن س ب ة للصغير ل أ ن ه ا من قبيل ا ل ن ف ق ا ل و ا ج ب على الاب ا لا لا لان م ر تربع أ أن ة و ل د ه إذا ت ع ي ت الله م ر أ ة يجب ع ي ا ولدها لا تربع حتى ي م سبحانه الولد الجوع لا ولكن من ج ي عليها تتبرع الإرضاع بهذا أن من ق ه أ تطالب ز و ج ا بالأجرة الله سبحانه لأن وتعالى أ و ج ب على الرجل ا ج ر ة الرضاء فيحق لها أ ن تطالب زوجها ب ا ج ر ة الرضاء إذا هناك ا لم يكن ب ر أخرى أن تربع يجب عليها أن ولكن م ا يجب عليها أ ن تتبرع ما وراء هذه ا ل ص و ر ة ما وراء ص و ر ة انفراد ا ل أ م ص و ر ة أ خ ر ى إ ذ ا وجدت هي ا ل أ ج ن ب ي ة ا ل آ ن وجدت ا ل م ر أ ة وجدت ا ل أ ج ن ب ي ة وجب على الرجل أ ن يؤمن ا ل ر ض ا ع ة لابنه إ م ا من زوجته و إ م ا من ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ا ل أ م يجب عليها ا ت ر ض ا ع ة ا ل آ ن وجد مع الام ا م ر أ ة أ خ ر ى امتنعت ا ل أ م يجب على الرجل أ ن يؤمن ا ل م ر أ ة ا ل أ خ ر ى ف إ ذ ا وجدتا معا ما يستطيع ا ل أ ب أ ن يجبر ا ل أ م ب أ ن ترجع ولدا من حق ا ل م ر أ ة أ ن تمتنع في هذه ا ل ح ا ل ة ما دامت توجد ا م ر أ ة أ خ ر ى ف إ ذ ا أ ب ت ا ل م ر أ ة ا ل أ خ ر ى تاتي معها ص و ر ة ا و ل ى وهي انه يجب على الام ان ترضع الولد ولكنها يحق لها ان تطالب بالاجره فاذا ل ل أ و ى يجب ع ل ي ه ا السورة ا ل ث ا إما ن أن ي ة ت ر ع ه ا و إ م الرجل أن تردعها م أ الأخرى ة كانت في أبي الولد تعالى وإن ن في ا ا ح أبي والمراه ل د ق قوله وإن تعالى ت ع ا ع ل ما ر أ ة م توافقا على الرضاء صنعت ا ل م ر أ ة من الرضاء ووجدت أ خ ر ى ف إ ن ه يجب على الرجل أ ن ي ك ف ع لها ا ل أ ج ر ه و أ ن يهيئها للرضاء س و ر ة ث ا ل ث ة تختلف عن ا ل س و ر ت ي ن السابقتين ا ل س و ر ة ا ل ث ا ل ث ة وجدت أ م الولد وهي في نكاح أ ب ي ووجدت ا ل م ر أ ة ا ل أ خ ر ى ا ل أ ج ن ب ي ة ما ت ع ا ك ر هنا في أ ن ه قال أ ر ض ع ي فقالت لا الرجل قال أ ن ا ما أ ر ي د أ ن ترضعي بامتي الرجل يريد أ ن يحضر لابنه م ر ض ع الان ا ل ا م ا ع ليس من ا ل م ر أ ة و إ ن م ا من الرجل فهل يحق له أ ن يمنعها من ارضاع ولدها و أ ن ي ه ي ئ له ب ر ج ع ة أ خ ر ى غير ا ل أ م هنا أ ي ض ا خ ل ا ف ي ة من الخلافيات ما بين ا ل إ م ا م النووي وما بين ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى إمام إذا إرضاء الأم منحها كما تمتنعا الرافع قال ولدها فله أن لها فله رغذت في أن أن كذلك له أ ن يمتنع من الابتلاء ب ا ل ر ض ا ع ومن حقه أ ن يعطي الولد ل م ر ض ع ة أ خ ر ى فان رغبت وهي منكوحه ة أ ب ي فنه ه م ع ابيه هذا الذي رجحه الذي الإمام الرافعي ن ا ف ا ل م ب ولكن الإمام النووي الإمام الله ل ا رحمه خ فله ه فرجح ا و و ل الآخرة و أنه ليس له ليس منعها قال قلت الاصح ليس له منعها وصححه ا ل أ ك ث ر و ن والله أ ع ل م قال أن فيه إضرارا ا ب ل و ل ل د أ ن ا ل أ م ة أ ش ف ق على الولد من ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ولبنها أ ص ل ح له وبناء على ذلك فليس من حق الرجل أ ن يمنعها من ا ل إ ر ض ا ع إ ذ ا رغبت فيه ولكنه لا يستطيع أ ن يجبرها إ ذ ا امتنعت ما دامت توجد امراه أ أخرى ة في قول ل ل ت ع اخرى ل تعافلتم ى وإن فستردعوا له أ لنفترض ان الرجل و ا ل م ر أ ة قد اتفقا ف ي ق ا ت ا ان ارجع و ل ر ز ق م و ض ع ولدتي لا مانع من هذا نحن قلنا يحق ل ل م ر أ ة ان تطالب ب ا ل أ ج ر ة اتفقا على ان ترضعه الام وطلبت أ ج ر ه المثل ا ل أ ج ر ة ا ل ت ي ت ط ل ب ه ا ا ل م ر أ ة تختلف قد تطلب دون أ ج ر ة المثل قد تطلب أ ج ر ة المثل قد تطلب أ ك ث ر من أ ج ر ة المثل ن ف ت ر ض ان ا ج ر ة المثل ان ت أ خ ذ ا ل م ر ج ع ة في اليوم خ م س ة دنانير يفترض هذا فاذا طلبت الام هذا المقدار طلبت خ م س ة دنانير فانها تعطى لانها طالبت ب ا ج ر ة المثل ب ق و ل ه تعالى فان ارضعن لكم ف آ ت و ه ن اجورهن واما اذا طلبت فوق ا ج ر اجرة المثل, أجرة المثل خ م س ة دنانير وطالبت ب ع ش ر ة دنانير قال فلا تجاب الى طلبها وعند ذلك يحق للرجل ان يعطي ولده ب م ر ض ع ة اخرى ا ج ن ب ي ة لانه يتضرر في هذه ا ل ح ا ل ة وكذلك لو تبرعت ا م ر أ ة ا ج ن ب ي ة او رضيت اقل من ا ج ر ل ن ث ل زوجته قالت انا اريد خ م س ة دنانير جاءت امراه اشترطه اودعه بدون شيء في هذه ا ل ح ا ل ة من حق الرجل أ ن ي أ خ ذ الولد من أ م ه و أ ن يعطيه ل ل م ر أ ة التي تبرعت أ و طالبت ب أ ج ر ة تعتبر ت ر أقل أ من ج ه المطل والمرأة الحالة في هذه الحالة مخيرة إما أن تعتبر ر ر ض ى ب ب ا ل ت في حالة ع أجنبية و إ م اقل أن بأجرة أ ترضى تعتبر من أجرته اجره ل ل طالبت م امرأة إذا أ ن من ب بأقل ي ة أ ج ت المثل طبعا يعني ق ر ج ع و أ ك ر ر حتى لا يلتبس ا ل أ م ر على بعضكم هذا كله في حاله التعاثر في حاله التنازع في حاله التخاطم قد لا يقع في العمر م ر ة وقد يقع في كل يوم ي ن م ر ة وكثيرا ما يقع هذا والناس في الماضي كانوا يستطيعون اولادهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كانت له مربعات هذا شيء معروف قديما وحديثا نعم إ ذ اذا إ ليس من حق الرجل أ ن يمنع ا ل أ م ة من إ ر ض ا ء و ل د ه ا لكن بشرط إ م ا أ ن ترضع بدون شيء وفي هذه ا ل ح ا ل ة تقدم على غيرها أ ب ع ا و إ ذ ا ط ا ل ب ت في اجره المثل ما لم تتبرع ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة أ و ت أ ت ي ب ر ا ه أ ج ن ب ي ة و تعرض إ ر ض ا ء أ ق ل من أ ج ر ة المثل فقد قال الله تعالى وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم لا مانع ان يبحث ا ل إ ن س ا ن لابنه عن مرضعه نحن قلنا بالنسبه ل ن ف ق ة القريب تجب للوالد على ولده وللولد على والده وتجب للولد على والده و إ ن ع ل ى ه وتجب للوالد على ولده و إ ن سفل ف ن ف ت ر ض أ ن الرجل له أ ك ث ر من ولد عنده أ و ل ا د ع ن د ه أ و ل ا د و اولاد, عنده أولاد وأولاد. و ب ا ل ن س ب ة للصغير عنده أ ب وعنده جد على من تجب النفقه في هذه ا ل ح ا ل ة على من تجب من ا ل أ و ل ا د وعلى من تجب من ا ل آ ب ا ء في ح ا ل ة استواء الفروع أ و تباين, تباين الاصول ف في ر و ع ح ل ل ة اتواء ا أ أو الأصول تباين في القرب والبعد على من تجب النفقه هنا توجد صور م ت ع د د ة سوف لا أ س ت ط ر د في شرحها لعدم اهميتها أقول أ لعدم ولكن ل و ض و ح ه ا و ط و ل ه ا وهي م ت ك ر ر ة في مواضع م ت ع د د ة من الفقه ب أ ح ك ا م متقاربه ة فإذا فرعا استوى إما يستوياء والفر يكون القرب ر أن بأن في ق ب منهما إرتهما منه وأن يكون منه واحدا واحدا ومن إ ا أ ي ي س ت و استوى في القرب وإما أن ي فرعاه ت إما كابنين او ا بنتين او ابن و بنت قال أ ن ف ق ا عليه و إ ن تفاوتا في قدر اليسار أ و أ ي س ر أ ح د ه م ا بالمال و ا ل آ خ ر في الكسب ل أ ن ع ل ة إ ي ج ا ب ا ل ن ف ق ة تشملهما معا وبناء على ذلك وجب عليهما أ ن ينفقا عليه معا و إ ل ا ل أ ن اختلفا في القرب من الذي ينفق عليه قال ينفق عليه أ ق ر ب ل أ ن ا ل أ ق ر ب أ و ل ى بالاعتبار ف إ ذ ا وجد أ ب وجد ف ا ل أ ب أ و ل ى من الجد فتجب ا ل ن ف ق ة عليه أ و وجد اب ن وابن ابن فالابن أ و ل ى في ا ل و ج و د من ا ب ن أ ل ب ن ف إ ن استوى قربهما قال ففي القرص تعتبر ا ل ن ف ق ة في ا ل أ ط ح لقوه كبد لك و أ ب ن ابن من الذي يجب عليه ا ل ن ف ق ة الابن تجب عليه ا ل ن ف ق ة ل أ ن ه أ ق ر ب إ ل ى الاب ب ا ل ت ر ص ف إ ذ ا ك ا ن وارثين من د ر ج ة و ا ح د ة ولكن ا خ ت ل ف ت قرصهما ولكن اختلف يرثهما بان كان أ ح د ه م ا يرث نصف المال و ا ل آ خ ر يرث ربعه او كان احدهما يرث ثلث المال والاخر ف ق يرث ا ل ث ل ث و هذا ي ر ث اختلفت ل ل ا أ ق و ا ل أ ص ح ا ب ن ا في هذه ا ل م س أ ل ة فمنهم من قال يوزع لحسبه من ي أ خ ذ الثلثين يجب عليه ث ل ث ة ا ا ل ن ف ق ة وفريق آ خ ر قال توزع ا ل ن ف ق ة عليهما بالتساوي ل أ ن ا ل ع ل ة ا ل م و ج ب ة ل ل ن ف ق ة و ا ح د ة ولا ينظر إ ل ى المقدار الذي ي أ خ ذ ه المرء من السر نعم ولكل م ش ت ه د لطيف بمثل هذه المسائل ومن له أ ب و ا ن المراد ب ا ل أ ب و ي ن الاب م ر د ه الأب و ا ل أ م ويطلق عليهما ابوان من قبيل التغليب فتجب على الاب ي ومن له ابوان فعلى الاب ي نفقته صغيرا كان ام كبيرا لقوله تعالى فان ارضعن ا لكم فاتوهن اجورهن أ و ج ب الله تعالى النفقه على الابي أ و كان للفرع أ ج د ا د وجدات له أ ج د ا د متعددون كأن, كان جده حيا وكان جد أ ب ي ه حيا ا ل أ ج د ا د إ م ا أ ن يدلي بعضهم ببعض و إ م ا الا يدلي بعضهم ببعض ف إ ن أ د ل ى بعضهم ببعض كجده وجد أ ب ي ه وجد جده كل منهم أ د ل ى ب ا ل آ خ ر بالتسلسل إ ل ى الصغير قال ف إ ن أ د ل ى بعضهم ببعض ف ا ل أ ق ر ب منهم ف ا ل أ ق ر ب تلزمه النفقه لما ذكرناه من أ ن النفقه منوطه بالقرب و إ ل ا ما أ د ل ى بعضهم ببعض له جدان مختلفان ا أدلى بعضهم ببعض م في القرب قال أ ق ر ب ه م ا تجب عليه النفقه و ا ل أ ب ع د لا تجب عليه النفقه ومن له أ ص ل وفرع له أ ب وعنده ولد من الذي تلزمه نفقته قال تجب ا ل ن ف ق ة على الفرع و إ ن بعد ل أ ن عصوبته أ ق و ى بالنسبه للميراث وبناء على ذلك ف إ ن ه يكون أ و ل ى ب ا ل ن ف ق ة على والده ومن له أ ص ل وفرع ففي ا ل أ ص ح ا ل ن ف ق ة على الفرع و إ ن بعد أ و وجد له محتاج وجد عنده عدد من المحتاجين أ ب و ه م ح ت ا ج وأمه م ح ت ا ج ة وزوجته م ح ت ا ج ة ن ف ق ت ه ا و ا ج ب ة و ا ج ت ه م ف ا ج ب ة و ه و ح ا ج ة إلى ن ف ق ة م ا ذ ا يعمل في ه ذ ه الحالة؟ م ن ا ل ذ ي يقدم ب ا ل ن ف ق ة و ج د ع ن د ه م ح ت ا ج و ن ق ا ل أ وزوجته ل ا يقدم زوجته بعد أ و ل ا يقدم ن ف ت ه في حديث ا ل صلى ن ب ي ا ل ل ه عليه و س ل الذي م ذ ك ر ن ا ه قبل قليل ا ب د أ ز و ج ت ه مفاجاته هذا طبعا كل في حاله عدم ا ل إ ث ا ر و إ ن اراد ان يؤثر أ ب ا و ذ ب ه اخر أ و ل شيء يقدم ن ف ت ه بعد ذلك قال يقدم زوجته ل أ ن نفقتها كما قلنا م ق د ر ة ولا ت س ك ط بمضي الزمان من حقها ن تفسق ا ل ن ك ا ء بالاثار ب ا ل ن ف ق ة ثم بعد نفقتها يقدم ا ل أ ق ر ب ف ا ل أ ق ر ب فيقدم بعد زوجته ولده الصغير لشده ع ج ل ه يعني يموت من الجوع إ ذ ا ما أ ط ع م ه أ ب و ه نعم ومثله البالغ المجنون ل أ بأنه... ن ه المجنون كالصغير ما يستطيع أ ن يستمر في ا ل ح ي ا ة قال ثم الام بعد ذلك تقدم ا ل أ م نعم ل ت أ ك د حقها بالحمل والوضع و ا ل ر ض ا ع ة والتربيه وبعد ذلك يقدم الاب أ ب وب... لقول ل ن ي عليه الكبير نعم الصلاة الولد أمك أمك ثم ثم أمك ثم, أمك. نعم. ثم الولد الكبير. قدم بعد ثم الجد وإن على... ولو ع ل و كان الولد صغيرا والاب مجنونا أو ج مجنون او ل وَالْأَبُ د صَغِيرُ مرض ج ن ن و أو م مزمن من الذي يقدم في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا هنا يختلف الترجيح لكن ا ل إ م ا م البلطيني رحمه الله تعالى من كبار أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن قال هما سواء في هذه ا ل ح ا ل ة يعني وتبغى المسألة هذا كان بإمكان ا ل تقريبا و ي ع ا ن من الصور التي عسر وجود أ ن يستويا من كل ج ه ة لكن على ا س ت ر ا ض وجوده ف ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ا ل ة يتصرف بما يكون فيه ا ل أ ف ض ل في دينه ف ا ل وجب ل د و علي ه ن ف ق ه ل أ ن ه ما يستطيع أ ن يسعى والاب الكبير أ ي ض ا أو ا ل م ر يجب ض مرض مزمين يجب على الولد للرؤ نعم ط ب ع ا في أقوات ل أ ر د لإعادة عندنا بها المفتابه لأهميتها المهم الفقهاء وبهذا ننتهي كما القول الراجح إحكام ا لكم من قلت ق لأن نعرف عند أن ن ف ا ى